أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الخكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه خديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها بِي قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تَظَهَّرَ عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قولا سَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا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 إلى الله توبة نصوخا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يؤذي الله النبي والذين آمنوا معه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 فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت رب ابْنِ لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتب